لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقت له الأنبياء بغير حق ونقول ذوكم عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس للعبيد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 فَمَنْ زُحْزِحَهُ النَّارُ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 الذين يذكرونه الله قيامه وقعوده وعلى جلوسهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باقنا سبحانك فاقنا على بنار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 فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولودخلنهم وَلَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ <سؤال> ثَوَابًا مِنْ اللَّهِ ثَوَابًا مِنْ اللَّهِ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 إن إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشتغلون بآيات الله ثمن قليل أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سميع الحساب